كان الجملان يجوبان الصحراء ا ل م ق م ر ة كان يسيرون جنبا إ ل ى جنبي احدهما على السرج ذهبي و ا ل آ خ ر على السرج فضي 綾部さんは綾 ب ت んは綾 م ر ة